قال رحمه الله أو وزني فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء فهي هذا أيضا مما يمنع الصرف ما جاء على وزني فعلاء أو أفعلاء والمقصود بذلك ما كان فيه ألف تأنيس الممدودة ما كان آخره ألف تأنيف الممدودة فإنه يمنع أو يمنع الصرف وتستقل بالمنع كالمقصورة كما تقدم معنا فهذا هو مقصوده رحمه الله أو وزن فعلاء وأفعناء أي ما كان من الأسماء فيه ألف تأنيف ممدودة فإنه يمنع من الصرف وهذا أشار إليه بقونه فعلاء وأفعلاء وليس قاصدا الحصرة في هذا وأنه ليس تم وزن لألف تأنيف المقصورة إلا فعلاء وأفعلاء بل لها أوزان كثيرة لكن هذا من أوزان ألف تأنيف المقصورة ذكر لها بعضهم سبعة عشر وزنا كما تجد ذلك في كتب الصرف سوى الشهد العرف أو غير شذ العرب، وإنما ذكرنا شذى العرب باعتباره في متناول أيد الطلاب. فما كان اخره ألف دنيئة مقصورة قد يكون وزنه فعلاء مثل حسناء، وقد يكون وزنه افعلاء مثل انبياء استقاء إلى آخر ذلك، وقد يكون وزنه فعلاء كنافقاء، وهكذا أيضا فعلياء كقبليا. فعلاء تخيلا وفساء وشراء فعلاء تعاشراء كسعة فله أوزان كثيرة فلا يقصد المصنف رحمه الله بذكر وزنين الحصر فأوزان ألف التأنيث المقصورة ذكرها بعضهم وأوصلها إلى سبعة عشر وزنا فما كان على هذه الأوزان فهذا في ألف التانيث المندودة يعني الممدودة فهذا في ألف تأنيث إذا جاءت على واحد من الاوزان التي اشرت إليها وذكر منها وزنين فعلى افعناء فيمنع من الصرف فالحاصل من هذا البيت أن مما يمنع من الصرف من الأسماء ما كان فيه الف التانيث الممدوده ما كان فيه الف التانيث الممدوده يمنع من الصرف ولها اوزان وذكر من اوزانها وزنين فعناء وافعناء فلا يسمح صرف هذا الاسم انها بقره صفراء ايش شيء في الايه نعم صفراء ممنوع من الصرف هل مانع له من الصرف وإيش أيضا معها قالوا التالي المندوده و ايش علميه او العز او الوصفيه بس ما تحتاج إلى شيء ثاني احسن هل التالي الممدودة المانع لهم الصرف وجود ألف التانيث الممدودة عندك يا أخي تسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إيش هذا الآية بيضاء ممنوع من الصرف المانع لهم الصرف وجود ألف التانيث أحسنت ألف التأنيذ المقصورة وانت عبد الرحمن وما لكم من دون الله من اولياء ايش شاهد الايه اولياء ممنوع من الصرف لذلك قال من اولياء ممنوع من الصرف المانع له من الصرف هو الف تانيب الممدوده ويشترط فيها ان يكون قبلها ثلاثه احرف فصاعدا ثلاثه احرف فصاعدا فإن كان قبل حرفان يصرف الاسم. هذه ليست ألف التانيث الممدودة بل هذه أصلية التي, هو التي هي مسبوقه بحرفين فيشترك الممدودة أن تكون مسبوقه بثلاث أحرف فصاعدا كما في الأمسل التي سمعتها أما إذا صرفت أو غسل سبقت بحرفين يصرف بناء الاسم مصروف بناء نداء بناء نداء يصرف هذه أصلية وهكذا يشترط فيها الأصالة أن, زائدة. أن تكون زائدة أن تكون زائدة فإذا وجدت هذه الالف أصلية فإن الاسم يصرف معها مثل أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها فهذا ليس من أوزان ألف تعني الممدوده فهذه أصلية وليست بزائدة إن هي إلا أسماء وكنتم أعداء هذه أصلية وليست زائدة أصلية وليست زائدة لأنها مقلبة عن أصل أصل أعداء أعداء, أعداء بالواو أسماء بالواو فلما تطرفت السبقت بالف قلبت همسه فقيل اسماء اعداء والاصل هو هو فهي منقلب عن اصل الحاصل ان الف التانيث اشترت بها ان تسبق بأكثر بثلاثه حرف صاعدا وان تكون زائده وان تكون زائده فان لم تسبق بثلاثه صرف الاسم وهكذا اذا كانت أيضا أصلية أو من عن أصل يصرف الأسماء أعداء أسماء أبناء أبناء هذه مسلوبة بثلاث أحرف ولكن الحمزة الأولى حمزة الأولى هذه زائدة ثلاث أحرف أصول هذه الزيادة زاد أن تسبق ثلاث أحرف أصول فإن كان اسم ثلاث احرف واحد منها زائد مثل ابناء وصرف فان الاصل بنون ابناء اصله بنون مفرده ابن والاصل بنون في ابن هذا فابناء جمع ابن وابن اصله بنون هذه الهمزه الموجوده في ابناء انما هي زائدة وليست من أصلية فيشترط في ثلاثه الحروف السابقه لألف التانيث أن تكون كلها أصلية كان في كان فيها حرف زائد يصرف أبناء يصرف الاسم وهذا كله في فن الصرف يتعلق ألف الممدودة يتعلق وتذلك المقصورة هذا تجده في فن الصرف لكن أنت حسبك هنا هذا الإجمال أن ما كان فيه ألف التأنيث الممدودة يمنعنا الصرف ممنوع من الصرف كهذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله ومن ذلك شفعاء وفقراء وقرناء وخنفاء وشهداء وكبراء وأخلاء كل هذه في ألف تأنيذ ممدودة فيمنع الاسم معها من الصرف والأصل هذا هو أنها ممدودة أنها ألف التانيث الممدوده وإنما تخرج عن هذا بمعرفة الغرائي وأن الأصل ما تحكم عليها بأنها ممدودة إذا وجدتها بعد ثلاث تمنعه من الصرف إلا إذا عرفت الأصل فإنه يصرف مثل أعداء وأسماء وأبناء ايضا كذلك فهذا هو المقصود من هذا وننصح إخوانهم يرجعوا إلى أوزان ألف التأيذ المندودة السبعة عشر حتى خلاص يعرفوا ما عدا هذا ما هو من هذا الباب يحفظها حفظا سبعة عشر وزنا وما عداها لماذا التأيذ المندودة إذا وجد. فيما هو ظاهر أنها ممدودة هذا الاسم من هذا الباب أوزانها محصورة وهكذا أيضا اوزان المقصورة محصورة في كتب الصرف قال رحمه الله أوزني أو مترى وثلاثة في العدد فاصغي أيا صاحي إلى قون السدد وهكذا أيضا يمنع الاسم من الصرف إذا وجد على وزن مفعل إذا وجد على وزن مفعل مثناء أو على فعال ثلاث فإن وجد الاسم وهو وصف من الأوصاف إذا وجد الاسم على وزن مفعل وكان وصفا أو على وزن فعال وكان وصفا فإنه يمنع من الصرف مثل مثنى وكذلك ايضا ثلاث. فالاول على مفعل والثاني على فعال فهذا تمنع والفاض العدد التي جاءت على مفعل وفعال ومنعت من الصرف المسموع منها باتفاق من واحد إلى أربعة من واحد إلى أربعة هذا المسموع فيها باتفاق فوجد في كلامهم موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع هذا مسموع في كلامه ولا يختلفون لا يختلفون أن ما وجد من الفاض العدد معدولا وهو صفة وزنه مفعل وفعل ومنع من الصرف من واحد إلى أربعة هذا لا يختلفون فيها وإنما اختلفوا فيما وراء ذلك من خمسة إلى عشرة هل هو مسموع؟ أو ليس بمسموع والصحيح أنه مسموع خماس أو مخمس وخماس ومستس وصداس ومسبع وسباع وأيضا مثمن وثمان ومتسع وتساع ومعشوع وشعر هذا كله أيضا مسموع أثبته بعضهم أنه مسموع وهذا إن شاء الله أنه مسموع فيمنع من الصرف. والحاصل من هذا أن مما يمنع الاسم معه من الصرف ما كان على وزن مفعل من الصفات وفعل المانع له من الصرف الوصية والعدل المانع له من الصرف الوصية والعدل والعدل وهذه الفاعل فاضل عدد المعدول التي هي من واحد إلى عشرة من واحد إلى عشرة إعرابها لا تكون لم تقع في كلام العرب إلا صفات وأيضا أحوال وأخبار لم تقع في كلام العرب الا صفات واحوالا واخبارا هذا الذي سمع في استعمالها عند العرب فوقعت صفات كقول سبحانه وتعالى اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع صفات لاجنحه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع ووقعت احوالا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقعت اخبارا صلاه الليل مثنى مثنى صلاه الليل مثنى مثنى مثنى خبر الاولى والثانيه توكيد والثانيه توكيد وهي معدوله عن الفاظ العدد الاصول حال كونها مكرره فمثنى معدول من اثنين اثنين فاذا قلت جاء القوم مثنى اي جاءوا اثنين اثنين جاءوا اثنين اثنين واذا قلت جاء القوم احاد اي جاءوا واحدا واحدا فعدلت العرب عن قولهم جاءوا واحدا واحدا عدلوا عن هذا من أجل التخفيف فقالوا موحد وقالوا احاد قالوا متنا وقالوا مثنى وقالوا ثنى بدل ما يقول جاء القوم واحدا واحدا وهذا لا باس في عدلوا تخفيفا عدلوا من أجل التخفيف فقالوا جاء القوم احاذا وهو يؤدي معنى, إيش؟ معنى واحدا واحدا فقالوا احاد معدول أحاد هذا معدول المانع له من الصرف الوصفية والعدل طيب معدول عن نين شيء؟ قالوا معدول عن أن عدد الأصول حالة كونها مكررة حال كونها مكررة فأحاد معدول من واحد واحد ليس من واحد فقط. من واحد واحد لأنه يعدي هذا المعنى جاء القوم أحاد أي جاءوا واحدا واحدا فعدلت العرب عن واحد واحد من استعمال إلى, إيش إلى أحاد تخفيفا من أجل التخفيف، فقالوا جاء القوم واحدا. فإذا سمعت هذا الكلام وأنت قد درست قلنا عن الكلام جاء القوم واحدا ايش واحدا واحدا واحدا. وهكذا أيضا جاء القوم خمسة إن جاء القوم خمسة خمسه عدل عن خمسة خمسة إذا قلنا خماس. واضح أو جاء القوم مخمس جاء القوم مخماس أي خمسة خمسة. لكن العرب عدلت عن هذا عدلت عن خمسة خمسة إلى مخمس أيضا كذلك عن واحد واحد إلى أحد وموحد وثناء وكذلك اثنين اثنين إلى مثناء وثناء لعجل التخفيف طلبا للتخفيف فتقول اثنان أو مثناء وثناء ممنوع من الصرف المانع لهم الصرف الوصفية والعدل معدول عن أي شيء هذا العدل معدول عن الفاض العدد الأصول الفاض العدد الأصول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذه الفاض العدد الأصول معدول عن الفاض العدد الأصول هل هي حال ذكرها مفردة؟ لا حال خونها مكررة حال خونها مكررة فإذا قلت جاء القوم أحادة أحادة معدول عن واحد واحد ور عن واحد فقط. عن واحد واحد لماذا عدلوا؟ ما هي علما يعدلون عن قول إن جاء القوم واحدا واحدا إلى أحاده؟ طلبا للتخفيف طلبا للتخفيف العرب تحب التخفيف الايجاز بالسلام فيقول جاء القوم أحادا بدل ما يقول جاء القوم واحدا واحدا يقول جاء القوم أحادا يختصرون يختصرون يكون خفيفا عليهم فهذا بالنسبه لمنع مثنى وثلاث المانع لهم اي الفاظ العدد التي جاءت على وزن مفعل وفعال وهي من واحد إلى 10 مسموعة على الصحيح مسموعة كلها على الصحيح ومن واحد إلى 4 باتفاق بسموعة كلها ممنوعة من الصرف ما جاء من ألفاظ العدد على وزن مفعل وفعال ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف ما هو العدل والوصفية هذه الألفاظ الإعراب من بالنسبه لكلام العرب وقعت ماذا؟ وقعت فيه وقعت أحوالا وصفات وأخبارا ولم تقع قيل ذلك في كلامهم ما وقعت قيل ذلك في كلامهم ابدا فلا وقعت شيء من هذا الذي يذكرونه إنما وقعت فقط هذا وقعت أحوالا وصفات وكذلك ايضا اخبارا أحوال كما ذكرنا الآية فَكِّهُمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ مَثْنَا فَمَثْنَ حال, حال من النساء اي فانكحوا ما قابل لكم من النساء اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث ورباع رباع والمقصود هنا الجماعه الخطاب الجماعه الجماعه الترميد تنكح اثنتين اثنتين نكحت كل واحد ياخذ اثنتين وجماعه تنكح ثلاث ثلاث تنكح كل واحد ياخذ الى ثلاث وجماعه تنكح اربعه اربعه اربع تنكح ما في مانع وليس المقصود انهم يزيدون الى تسع اثنتين اثنتين, اثنتين اربعه والى اخر ذلك ينبوا نقل عدد الى ما تعلمون كما ذهب الى ذلك بعضهم واخطا في هذا وانما الخطاب للجماعه فانكحوا اي يا جماعه اهل الاسلام يا المخاطبين بهذا الشيء انكحوا ما طاب لكم جماعه تريد تنكح سنتين و30 لك حاجة. وجماعه تريد اكثر من ذلك تنكح احسن من تكلم عليه الزوج الشريف تكلم الكلام الجميل هنا في هذا الموضوع اما الشوكان يذل قدمه هنا في وغل الغمام رأى زيادة وتراجع عن هذا رحمه الله اظنه في النيل في السيل على ما علق رفدهني وما في وبل ومام فيرى أنه يجوز على اربعه وهذا غير صحيح ولا ما على هذا والحاصل أن هذه الفاظ العدد معدولة المانع لها من الصرف العلمي العدل والوصفية المان عليهم الصلاة هذا الوصية وما هو المسموع من هذا ما كان على مفعول وفعال باتفاق من واحد إلى أربعة موحد ووحاد ومثنى وثناء ومثلث وثناء ومربع وربع هذا ما يختلفون فيه جاء القوم موحدة أو موحدة وجاء القوم وحادة وكله بمعنى واحد جاء القوم موحدة أو وحادة كله بمعنى واحد جاء القوم مثنى أو ثناء بمعنى إيش جاء كان القوم موحد او واحد بمعنى واحدا واحدا احسنت وهكذا مثلا جاءوا اثنين اثنين صلاه الليل مثنى مثنى اي صلاه الليل صلى اثنين اثنين هذه الكيفيه التي اشتهرت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هناك كيفيات لكن هذا الغالب صلاه الليل مثنى فالآن مثل الثاني ما يعرابه توكيد ان ما يحتاجه غير ان نؤكد وسفقته لان المعنى قد استفيد من الاول صلاه الليل مثنى استفدنا انه صلاه اثنتين اثنتين فاذا ان ذكر مثل الثاني هذا من باب ايش من باب التوكيد من باب التوكيد بخلاف لما تقول صلاه الليل اثنتين اثنتين هذا تاجي ذكر ايش الثاني لان لو اقول صلاه الليل اثنتين ايش ما صلاه الليل ركعتين صلاه الليل اكثر من ذلك لكن لما تقول صلاه الليل مثنى تبين الكيفيه اي ان الصلاه ركعتين ركعتين الى آخر ذلك وعددها كما تعني وحدها عشر ركعه واضح لكن لما تقول صلاه الليل سنتين وتكتفي بواحده من عددها فميز. هذا ما يسمح هذا لا يسمح لانه معنى صلاه الليل ركعتين تقول هذا خطا فاذا قوله عليه الصلاه صلاة صلاه الليل مثنى مثنى ما يعرف مثلا قالوا توكيد ليش توكيد لماذا ما يؤدي معنى مؤسسا ويكون التأسيس لا للتأكيد والأصل في الكلام التأسيس قالوا لأن المعنى المقصود قد دلّ, عليه إيش؟ قد دل عليه اللفظ الاول دل عليه اللفظ الاول بقول من صلات الليل مثنى لو اكتفى به لكان المقصود أي معلوم اي صلاة الليل صلى ركعتين ركعتين فاذا ذكر المدن الثاني انما هو من باب إيش؟ من باب التوكيد للمعنى الذي اداه الاول اللفظ الاول ابكد به اللفظ الثاني قالنا هذا واضح الدرس اليوم إن شاء الله نحتوي بهذا الأخير نرجع للبيتين البيت الأول استفدنا منه أن مما يمنع من الصرف ما كان فيه آل تأنيث المندودة بها فيها أن تكون زائدة أن تكون زائدة لا اصليه وقبلها ثلاثه أحرف أصولا ثلاثه أحرف أصول فصاعدا ثلاثه أحرف أصول فصاعدا هذا شرط ألف التأنيف الممدودة ولها أوزان معلومة والمصنف اختفى بوزنين ولم يقصد الحصر اختفى بوزنين من أوزان ألف التانيث الممدودة وبقي لها أوزان أخرى لم يذكرها وإنما أراد الاختصار والإشارة إلى ما عدا ذلك ثم أخذنا ايضا ما يمنع الصرف للوصفيه والعدل وهي أنفاض العدد التي جاءت على وزن مفعل وفعال الفاظ العدد التي جاءت على وزن مفعل وفعال فهذه تمنع من الصرف والمانع لها من الصرف الوصفيه والعدل والفاظ العدد التي جاءت على مفعل وفعال اتفقوا على انها من واحد الى اربعه واختلفوا فيما وراء ذلك العشره تلو فيما وراء ذلك العشرة هل سمع مخمس وخماس إلى معشر وعشار في خلاف والاتفاق على احاد إلى ربع هذا اتفاق وهذه الالفاظ التي سمعت الفاظ العدد لم تقع في كلامهم الا صفات واحوالا واخبارا لم تقع في كلامهم الا صفات واحوالا واخبارا والصفات مثاله ولاجنحه مثنى وثلاثه رباع والاخبار تنكح ما قام لكم من النساء مثنى وثلاث رباع هذا نفس الأحوال الاحوال تنكح ما قام لكم من النساء مثنى وثلاث وربع احوال والأخبار صلاة الليل مثنا مثنا هذا هو درسنا إن شاء الله نكفي قال أشخن علي كمثل صفوان عليه تراض وصفوان اصدف فيه متأصله واتصرفه سبحان الله صفوان من هذا صفوان متأصله هذا حجر أملس هذا الأصل في استعمال صفوان أن يستعمل الحجر أملس كمثلا صفوان الذي هو يراعي في أعماله هذا الحجر أملس لا ريح ما تبقى عليه شيء كمثلا صفوان عليه تراب فاصابه وابل جاءت عليه ريح وهو وحجر أملس وأخذت التراب الذي عليه كله ما بقي منه شيء من ذلك التراب عليه والمقصود بصفوان حجر أملس جاءت عليه الريح. وما تركت عليه شيء كذلك المرائي ما يستفيد من العمال. يوم القيامة إلقى الله كان نفعه شيء عملوا ما معه شيء فأذهب عنه تلك الاعمال الريئة ونفع هذه الأعمال كالصفوان الحجر الذي تأتي عليه الريح وتذهب ما عليه ولا صغى به من التراث فهنا ما هو وصف هذا هذا حجر أملس ثم استعملوه في الوصفية الوصفية ما يمت فيه الأصل في صفوان يستعمل الحجر الأملس ثم نقلوه إلى وصفوا به القلب القاسي فقالوا هذا قلب صفوان هنا وصف هذا قلب صفوان فصرفوه ليش صرفوه مع أنه فيه زيادة لا النون وهو على فعلان ليش صرفوه, صرفوه لأن الوصفية غير ايش غير متأصلة فيه بخلاف غضبان ما نقل عن شيء حتى صار وصف هكذا وضع ابتداء الوصف لمن يتصمي هذه الصفة الغضب وعطشان وندمان إلى آخر إذا كان من الندم لا من المنادم هذه أصاف وضعت ابتلاء أما صفوان قلب صفوان وصفوان موضع وصف الامتداء وإنما وضع اسما للحجر الأملس ثم نغلوهنا الوصفية فاذا هذا يصرف النوع الذي ذكره